Thank <laughs> you. أسألوا أن لا إلا الله أسألوا أن لا إلا الله أشألوا أنهم أشهد أن محمد رسول الله خلي على الصلاة No, لا إله إلا الله. رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. احد الصحابة مستفسرا يا رسول الله هذا القاتل حما بال المقتول قال عليه الصلاة والسلام انه كان حريصا على قتل صاحبه صدق رسول الله صلى الله